يَهْدِ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا م تَخَذَ صَاحِبَ تَ وَل وَلَدَ وَأَنهُ كَ يَقُلُ سَفكُن عَ اللَِّ شَطَطَ وَأَن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 وَأَنَّهُظَُّكَمَاظَنَن تُ بْ اللََ بَعَثَ اللَّهُ أَحَدَ وَأَن النَا لَ مَسَّْ السَّمَا أَفَوَجَدَهُ لأَت حَرَسَ شَديدًا وَشُهُُ وَأَنَّا كُلَّنَا نَقْعُدُ مِنْهَا قَائِدًا لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدَا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 كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا